كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبينك أنما يُسَاقُونَ إلى الموت وهم ينظرون فإذ يعدكم الله إحدى طائفتين أنها لكم وتودوا لأن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله, ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ما يبطل الباطل ولو كره المجربون. إذ تستعينون ربكم فاستجاب لكم أن يمدكم بألف من الملائكة مردفين. وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلَّا بُشْرًا وَنِعْمَتُ مَا بِهِ قُلُوبَكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيم إذ يُؤَاخِّىكُمْ عِندَ سَامِرَةِ الأَهْوَىٰ فَقَالَ آدَمُ لِهِ وَلِسَائِهِ خَالِدُونَ ۖ قَالَ يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاغربوا فوق الأعناق واغربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله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 إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا عُدُوا وَلَنْ تُغْلِيَ عَنْكُمْ فِيَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ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 واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب بذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطرون طفكم الناس فأوامكم وأيدكم فأوامكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون واعلموا ان ما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقا ويكفر عنكم سيئاتكم ويوفر لكم والله ذو الفضل العظيم واذا يمكر بك الذين كفروا ليسبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين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 فَيَسْتَوُونَ فِيقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ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 وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَرَّتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي والذقور واليتامى والمساكين وَابْنِ السبيل إن كنتم آمنتم بالله إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدينا يوم الفرقاء يوم التقى الجمعان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 وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشنوا وتذهب ريحكم واصبروا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 كَذَبَ آل فِرعَونَ وَالَّذينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآياتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 فالذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تسقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون. وَإِمَّا تَقَافَنَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَمْبِذْ إلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَ النَّذِيرَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم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 إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله وَمَنِ اتَّبَعَك مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وَإِيَّاكُمْ يَكُمْ مَأْتٌ يَغْلِبُ الْفَمَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ الْآَنَ خَفَّ فَاللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِي كُمْ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 وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خانَ اللهُ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَنَصَرُوا